أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة عليكم السلام الله أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز وقد صوروا هذا القول على محويله السلام عليكم الله وبركاته بعد ان انتهينا من بيان المقدمتين المقدمه الاولى ثانيه ان الحكم على الماهية اذا قيست الى ما هو خارج عنها والمقدمه ثانيه أن الماهية عند الحكم عليها تقدم بيان هذين الأمرين مفصلاً في دروس سبقة الآن نعود إلى أصل المطلب وهو أن أسماء الأجناس تدل على الإطلاق بالواضح أم بمعونة مقدمات الحكمة قلنا في المسألة قولان القول الأول يقول أن أسماء الاجناس وضعت وضعت للمعاني المطلقة فتذل أسماء الاجناس فتذل على الإطلاق بالوضع والقول الثاني وهو مختار المصنف والمتأخرين قالوا ان الموضوع له في اسماء الاجناس هو ذاك المعنى فقط وانما دلل اسماء الاجناس على الاطلاق لا بالوضع انما بمعونه تقدمات الحكمه هذان القولان في المساله المصنف يقول بعد ان بينا تلك المقدمات الان ناتي لتوضيح هذين القولين القول الاول وهو قول القدماء ان اسماء الاجناس وضعت للمعاني المطلقه يعني للمعاني بقيد الاطلاق هذا القول قول القدماء يلزم منه اذا استعملنا اسماء الاجناس في المعاني المقيده يلزم منه ان يكون استعمال اسم الجنس استعمالا مجازيا لماذا لانه على القول الاول على قول القدماء اسم الجنس موضوع للمعاني المطلقه فاذا استعملناه في المعاني المقيده يكون استعمال اللافظ في غير ما وضع له لان اسم الجنس كرجل او انسان او كتاب موضوع للمعنى المطلق فاستعمله في المعنى المقيد هذا استعمال للفظ في غير معناه واستعمال اللفظ في غير معناه يكون مجازا تماما كاستعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع لفظ الاسد موضوع للحيوان المفترس وأنا استعمله في الرجل الشجاع هذا استعمال ذي في غير ما وضع له واستعمال اللفظ في غير ما وضع له بجار إلا منذ المصنف يقول قول القدماء يمكن تصويره على قولين أو على نحوين قول القدماء ان اسماء الأجناس تدل على الإطلاق بالواضع يمكن أن يصور على نحو النحو الأول أن المقصود من هذا القول قول القدماء أن اسم الأجناس موضوعه للمعاني المطلقه المقصود أن الواضع وضع اسم الجنس أن الواضع وضع اسم الجنس للمعاني بقيد الأطلاق للمعاني بقيد الأطلاق يعني أن الوابع عندما أراد أن يضع اسم الجنة كتاب ليدل على معنى شائع في جنة عندما أراد أن يضع اسم الجنة لاحظ شيئين وليس شيئا واحد لاحظ أولا ذات المعنى وثانيا بقيد أنه مطلق لاحظ ذات المعنى ولاحظ أيضا أنه مطلق يعني بقيد الأطلاق إذا تم هذا التصوير ففي الواقع هذا التصوير يعود إلى أن أسماء الأجناس وضعت للمعاني بشرط شيء أسماء الأجناس وضعت لذوات المعاني قلنا بعض بقيض الأطلاق أي بشرط شيء بشرط أن يكون مطلقا هذا هو التصوير الأول ويحتمل أن يراد من قول القدماء التصوير الثاني وهو أن نقول أن أتماء الأجناء وضعت للمعاني المطلقة أي ان الواضع عندما وضع اسم الجنس للدلاله على معنى شائع في جنسه لم يلحظ بخلاف التصوير الاول التصوير الاول يقول الواضع لاحظ شيئين عند الوضع لاحظ ذات المعنى ولاحظ بقيد أنه مقلق وهذا يصير أما عن القول الثاني كان عندما وضعت من الجن لاحظ فقط ذات المعنى ولم يلحظ ولم يلحظ أي شيء ولن يلحظ اي خصوصيه اي قيد اي حيثيه في اسم الجن الموضوع للدلاله على المعنى الشائع في جده وهذا يختلف عن التصوير الاول التصوير الاول يقول الواضع لاحظ المعنى بشرق الاقطاب هنا الموضع لاحظ المعنى ولم يلحظ وَلَنْ يَلْحَبْ مع المعنى أي حيثية واي خيث وأي خطوصية فهذا التصوير الثاني يكون من قبيل لا بشرط لن يلحظ أي, أي شيء فقط لاحظ ذاك المعنى ولم يلحظ أي شيء غير ذات المعنى لا بشرط على هذا يكون اسم الجن موضوع للمعنى المطلق الملحوظ بنحو الله بشرط يعني بنحو الله بشرط أي حيث وأي خصوصية وأي حيثية وأي شيء هذا التصوير الثاني إذا تم هذا أيضا المطلف يقول على كلا التصويرين على كلا التصويرين يمكن أن يرد إشكال وهذا الإشكال مرة بالأنت ومرة قبل الأنت وهو إشكال جدنية في المعنية قالوا اذا كان الموضوع له المعنى بشرط شيء او بشرط اقلا أو الموضوع له المعنى لا بشرط شيء يعني لا بشرط اي قيديه هذا من الاعتبارات هذا من الاعتبارات قيدان ذهنيان فاذا قيدنا ماهيته قيدنا اسم الجنس باحد هذين القيدين هذا يعني ان اسم الجنس يصبح قضيه ذهنيه وتبطل بذلك القضايا خارجية والحقيقيه وقلنا بالامس عمده القضايا في المنطق القضيه الحقيقيه والخارجيه بعد الاشكال واضح اصبح الاشكال مره بالامس المصنف يقول ونحن ايضا اجبنا بالامس قلنا هذا الإشكال إشكال الذهنية تحويل القضايا من الخارجية إلى الذهنية تحويل من الجم من الخارج إلى الذهن هذا إنما يصح هذا الإشكال إذا كان الواضع إذا كان الواضع عند الواضح لاحظت ما الجنس المقيد بأحد هذين الاعتبارين حينئذ نقول هذا الاعتبار ذهني ونحن نكمل قاعدة المقيد بقيد ذهني ذهني إذا الواضع عندما وضعت من الجن لاحظ المعنى يعني لاحظت من الجن الموضوع بالمعنى لاحظ المعنى بقيد بقيد احد الاعتبارين بقيد احد اللحظين يتحشف عليه اما نحن قلنا صعبك الواضح عندما وضع اثناء الجنس لاحظ فقط الماهيه فقط لن يلحظ معها شيئا اخر لاحظ الواضع فقط اسم الجنس اما الاعتبار الذهني بشرط شيء بشرط لا ليس قيدا ليس جزءا في الماهيه في الموضوع له الجنس حتى يتم إشكال انما بشرط شيئين لا بشرط ليس الا مصحح كما قلنا بالام مصحح للواضح فقط وفقط يعني الواضح لا من الجنس فقط لا حض ذاتا لا ذاتا معنا فقط ولم يلحظ احد هذين الاعتبارين نعم البشر الشيء إلا بشرط ما هما إلا مصحح فخاط لألواب عليها بالله. كما قلنا هنا حينما يقول المولى أريد الصلاة بشرط الاستقبال بشرط الطهارة بشرط الساتر المولى هنا لاحظ فقط ذات الصلاة المكونة من أجزائها العشره ولم يلحظ فيها الطهارة ولم يلحظ فيها الاستقبال إنما المولى أراد الصلاة المقرونة بشرق الاستقبال المقترنة بشرط الساتر ففي الواقع الساتر الاستقبال القبلة إلى آخره هذه الأمور مصحح فقط للصلاة وليس قيدا جزءا داخلا في الصلال كذلك نقول هنا الواضح في وضع اسماء الاجناس لا ذات المعنى فقط وبشرط شيء مصحح للوضع لا بشرط مصحح للوضع وليس قيدا داخلا في الموضوع له اسم الله هذا كله على القول الاول وهو قول قدما ان اسماء الاجناس وضعت لذوات المعاني المطلقه اما على القول الثاني وهو مختار مصنف يقول أسماع الأجناء وقعت لذوات المعاني فقط أسماع الأجناء وقعت لذوات المعاني يعني لذات الطبيعة ولم يلحظ معها خيب الإطلاق وإنما ذلت على الاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أما ذات اسم الجنس كتاب أو إنسان نقول لا اسم الجنس إنسان فقط وفقط وضع لذات المعنى وضع للحيوان الناطق ولم يلحظ معه أنه مطلق فاطلاق لاسماء الاجناس لم يثبت بالواضح وانما ثبت بدليل خارجي هذا الدليل الخارجي هو مقدمات الحكم لكن الى هنا اذا استعيننا بهذا المقدار فالمعنى واضح الا ان المصلف يقول عبارات الاعلام تتردد عباراته مختلفه مما سبب مما سبب ان الطالب او ان الباحث يجد صعوبه في فهم هذا المعنى من عبارات الاصحاب الكتاب الاعلام عندما عبروا عن هذا المعنى عبروا بعبارات مختلفه ويتضح لك من ما قدمناه في المقدمتين السابقتين في احكام الماهيات يتضح لك الاقوال هنا وتعرف معنى الاضطراب لولا اننا قد ذكرنا تلك المقدمات السابقه لكان فهم هذا المطلب من اقوال العلماء التي سوف نبينها الان يكون صعبا على القافله انت في كيف عبر الاعلام عن هذا القول بعضهم قال ان مثنى الجنس موضوع لذات المعنى الملحوظ بنحو الماهية المهملة بعد معنى المهملة واضح عند السلام معنى المهملة واضح معنى المهملة واضح يطير أو لا بيّنناه ثابت هذا قول وقول آخر يقول لا أثمار الأجناب وضعت للمعاني للطبيعة المخوذة بنحو الله بشرق المقسمي والفرق بينهما واضح من الدروس السابقة القول الثالث يقول لا تتعبوا أنفسكم لا تفرقوا بين الماهية المهملة والما هي الله بشرق المقسمي وهذا قول ماذا؟ صاحب الكفاية الذي تبع بعض الفلاسفة صاحب الكفاية قال لا فرق هذا قول الطالب لا فرق بين الماهية المهملة والماهيه هي بشرط المقتن القول الرابع يقول أن أسماء الأجناس وضعت للطبيعة لذات المعنى فقط ولم تلحق فيها لا بنحو الماهية المهلة ولا بنحو الماهية لا بشرط المقتنين وإنما أسماء الاجناس وضعت لدوات المعاني فقط إنسان وضع للحيوان الناقض وضع فقط لذات المعنى ولم نلحظ فيه لأن لا بنحو ما هي المهملة ولا بنحو ما هي الا بشق المغسلين نعم عند الواضع نعم عند الواضع الواضع لاحظ اسم الجنس لاحظ اسم الجنس الموضوع لذات المعنى لذات الطبيعة عند الواضع أما اسم الجنس موضوع لدوات المعاني فقط لكنه عند الواضح لاحظ شيئا إضافيا لاحظ اسم الجن بنحو الله بشرط القسمي وليس الماهية المهمله وليس الماهية لا بشرط المقسمين، القسمي وهذا هو مختار مصنف كما اتضح من بيان المقدمات انتهينا انتهينا بعد لا جناب السيد يقول هل المقدمات اش لها رضو بالمصنف لا اتضح ان لها رضو بالمصنف المصنف يقول اننا بينت تلك المقدمات لتتضح لك اقوال القوم في المسألة عباراتهم مطالبة وانما فرقنا هنا بين الما هي المهمله والما هي اللا بشرط المقدمه وقلنا الما هي اللا بشرط المقدمه اعتبار الذهني ليس لها وجود مستقل الا بوجود احد افرادها حتى تتضح لك هذه الاقوال الآن نقول لو لم نوضح تلك المقدمات وذكرنا هذه الاقوال بما هي هي هنا فقط لأشكل علينا بعض الإخوة قال ما المقصود بالمهملة ولا بشرط المقسمين ولا بشرط المقسمين اتضح هذا المعنى الآن قد يقول قائل شيخنا التصوير الرابع التصوير الرابع الذي ذكرته ان أسماء الأجناب موضوع عن ذوات المعاني فقط ولكن من الواضع لاحظ قيدا اضافيا لاحظ شيئا زائدا وهو انه لاحظها بنحو لا بشرط قسم مختار المثنى يقول هذا القول الرابع يشبه القول الثاني في قول قدماء هناك القدماء ماذا قالوا في التطوير الثاني قالوا الواضح الواضح وضعتنا الجنس لذات المعنى المطلق مطلق يعني شنو؟ أي الملحوظ لا بشرح أي حرفيه وأي خير وأي, وأي خصوصية هذا القول الرابع يشبه يشبه القول الثاني التطوير الثاني على قول القدماء ما دلأوضح لو واضح صادق من هنا صادق من هنا القول التصوير الرابع عند المصنف قال الواضع وضع اسم الجنس بختار المصنف لذات المعنى خلطة لكنه عند الواضع لاحظه بنحو لا بشرط الفكرة. التصوير التصوير الثاني على القول الأول على قول القدماء يقول نفس هذا المعنى يقول هناك في القول الأول ولكن يقول يقول الواضع وضع اسم الجن لذات المعنى المطلق الملحوظ بنحو ان الزوجين هذا ان المعنى يقول ان نعم يقول بسيط بينهما وهو ان الزوجين يقول ان القدماء استعمال المطلق الزوجين يقول ان الزوجين وهنا يكون. حقيقة فقط هذا الفارق بينهما. فإذاً لا يبقى للقدماء إلا التصوير أول فقال والتصوير الثاني داخل في هذا القول هذا ما أدري واضح بل الفارق على قول القدماء في التصوير الثاني يكون استعمال المطلق في المقيد مجال بينا لأنه استعمال للنفظ في غير ما وضعه أما على تصوير المصنف فاستعمال اللفظ المطلق فاستعمال المطلق في المقيد أفضل فاستعمال الجنس في المقيد لا يكون نجازا إنما يكون حقيقة لأن الجنس لم يوضع للإطلاق إنما وضع فقط لذات المعاني وحتى يظن على الاطلاق او على التقييد نحتاج الى دليل خارجي هذا هو الفارق بين مختار المصنف والتصوير الثاني على مختار القدماء الان ايها المقنط ذكرت اقوال اربعه لقول القول الثاني انت مع اي الاقوال انت مع المهيئه المهمله لو مع ما لا بشرط المقسمين لو أنت مع صاحب الكفاية لا تفرق بينهما لو أنت مع القول الرابع اللا بشرط القسمين يقول قبل أبي أن أبين مختاري وقد بينته لك لكن قبل أن أوضح المختار أكثر أقول الأقوال الثلاثة التصويرات الثلاثة الأولى باطلة لماذا باطلت اولا نبطل التصوير الثالث الثالث شنو كان يقول لن يفرق اكل الرقبه بينهما فرقنا او لا قلنا الماهيه المهمله شنو كانت الماهيه المهمله لاحظنا فيها الذات والذاتيات فقط بينما من لا نشرط فاذا اقصص فالقول الثالث القول البطلان واضح بعد باطل القول الثالث الذي لم يكرر هذا الخوف يبقى عندنا القول الاول والثالث القول الاول ماذا قال قال الماهيه المهمله يقول هذا باطل لماذا لان الماهيه المهمله النظر فيها مقتصر على الذاتيات صحيح؟ على الذاتيات فقط وإذا كان النظر فيها مقصور على الذاتيات فقط وضع اسم الجنس النظر فيه إلى ما هو خارج فالما هي المهمة باطل. باطل وجه البطار الطباحة وجه القطان اتطبحت لأن المهمنة النظر فيها مقصور على مدى على الذاتيات فقط يعني على ما هو داخل فيها أما نحن في الوضع فنظرنا ليس داخل داخل إلى ما هو ذاتل داخل الذاتيات وإننا نظرنا إلى ما هو خارج لأننا لاحظنا بنحو لا بشكل قسمي واللا بشكل قسمي خارج عن الذاتل والذاتيات فالقول الاول ايضا طاقم يبقى القول الثالث القول الثاني عفوا وهو ان الماهية ملحوظه بنحو اللا بشرط نقول قلنا لكم اللا بشرط البقتني لا وجود مستقل له خارج خارج الاقسام خارج اخبار الثلاثة ان اللا بشرط البقتني وجود ذهني ليس له مستقل عن الاقسام الثلاثه عن الاعتبارات الثلاثه الثلاثة فلا يخلق أن يكون فلا يخلق أن يكون أن تكون أن يكون اسم الجنس بلحوظ بنحو اللا بشرط المقسمي لأن اللا بشرط المقسمي لا وجود مستقل له الخارج عن البشرط الشر أو عن البشرط لا او عن اللا بشرط القسمي ونحن قلنا في القول الرابع ملحوظ اسم الجنس عند الوضع نحو الله بشرط اسمي فإذا يبطل القول الثالث ألمان فلا يبقى عندنا إلا القول الرابع وهو أن الواضع وضع أسماء الاجناس لذات المعنى وعند الوضع لاحظها بنحو الله بشرط قسمي لا بنحو الله بشرط ما هي المهملة ولا بنحو الله بشرط ماهي لا بنحو المبسم. بنحو الماهي لا بشرط المبسم ولا كما قال فرحب الكفايا إنما نقول الواضع وضع اسم الجن لذات النعنى وعند الوضع لاحظه بنحو الله بشرط السنين. هذا ملخص هذه الاقوال الاربعه وبيان الحق فيها قال الاقوال في المساله قلنا فيما سبق ان المعروف عن قدماء الاصحاب انهم يقولون بان اسماء الاجناس موضوعه للمعاني المطلقه على وجه يكون لإطلاقه قيدا للموضوع له يعني اسم الجن فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله استعمال اسم الجنس في المقيد تجادون وقد صوروا هذا القول قول القدماء على نحوين الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الاطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء أي بشرط الاطلاق التصوير الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق معنى المطلق يعني شنو أي المعتبر لا بشرط المأخوذ بنحو لا بشرط يعني بنحو لا بشرط أي خيب وقد أورد على هذا القول بتصويره كما تقدم في درس الامس وقبل الامس بأنه يلزم على كل التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنية. لماذا؟ لأنه قيد بقيد ذهني والمقيد بقيد ذهني ذهني ايضا وعلى هذا تفصل القضايا الخارجية والحقيقيه مع أنها القمد كما يقولون في القمد فتكون جميع القضايا ذهنية وما عندنا لا خارجية ولا حقيقية. فلو جعل اللفظو بما له من معنى موضوعا في القضيه الخارجيه او الحقيقيه وجب تجريده عن هذا القيد يعني المولى اذا قال إذا قال مثلا فلي فلي بشرط بشرط الاستقبال بشرط شيء هل هو امر ذهني عند الصلاه حتى يمكن الامتثال يجب ان يجرد الباهيه عن القيد الذهني واذا جردناها عن القيد الذهني صار الامتثال في الخارج وهو المطلوب لان المطلوب مع القيد الذهني ونحن جردناه عن الذهني كذلك هنا اذا جردنا اسم الجنس عن القيد الذهني صار هو المطلوب صار تجريد لاسم الجنس عن القيد الذهني مع ان الواضع وضع اسم الجنس بقيد باعتبار الذهني واضح خير هذا خروج اما وضع له اسم فيكون وجادا إذا خرجنا عن الموضوع له فيكون مجارا دائما في القضايا المتعارفه وهذا يكذبه الواقع إذ في الواقع عندما قضايا حقيقية وعندما قضايا خارجية هذا الشعب الجواب ولكن نحن نقول وقلنا بالأمن إن هذا الإيراد إنما يتر إنما يصح إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيداً في الموضوع علم. إذا كان جرب طيب صحيح أما كما قلنا بالآن لو جعل الاعتبار مصححاً للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق في ذلك الآن هذا قول القدماء وأما قول المتأخرين ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له في اسم الجن على أن الموضوع له ذات المعنى فقط وفقط للمعنى المطلق حتى لا يكون استعمال اللافظ في المقيم مجازا وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح ولكن العلماء من أساتذتنا وأسافذة أسافذتنا اختلفوا في تاديه هذا المعنى بالعبارات فنية مما اوجب الارتباط على الطالب على الباحث وإغلاق يعني وأرجب إغلاق طريق البحث سلم يعني العبارات صارت صعبة لم تفهم فأغلقوا البحث في هذا الباب ولذلك التجرنا بالأمن وقبل الان وقبل قبل الآن إلى قبل أسبوع ونحن كنا في بيان المقدمات الفلسفية ولذلك التجانا إلى تقديم المقدمتين السابقتين في مطلب الماهيه لتوضيح هذه الصلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال من من قال أن الموضوع له هو الماهيه المهمله المبهمه اي الماهيه الحياديه هذا القول ومنهم من قال ومنهم من قال ان الموضوع له الماهيه المختبرة بنحو لا بشرط المقسمين ومنهم من قال ومنهم من جعل التعبير الاول صاحب الفتايه ومنهم من جعل التعبير الاول عن الماهيه المهمله جعله نفس التعبير الثاني يعني الما هي بشرط مقتني وقادر الافق بينهما تبعا لبعض الفلاسفه ومنهم القول الرابع من قال ان الموضوع له ذات المعنى لا الما هي المهمله ولا الما هي المحتبرة بنحو اللا بشرط المقتضى، ولكن ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط اسمي على أن يكون لا تشكلوا بعد بإشكال الذهنية لأن نقول لكم ولكنه ملاحظ على أن... على أن يكون هذا الاعتبار مو جزء الوضع ها. حتى أتي إشكال الذهنية وعلى نحو جزء الموضوع لا. لا على نحو المفاحح فقط على أن يكون هذا الاعتبار لا بشكل اسمي على أن يكون مفاححا للموضوع لا قيدا للموضوع له حتى يلزم اشكال الذهنيه وعليه يكون هذا القول كما بينا نفس قول القدماء لكن على التصوير الثاني الا انه فرق واحد كما قمنا الا انه لا يلزم على قولنا هذا على القول الرابع لا يلزم منه ان يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، ليش لا يلزم لأن الموضوع له ذات المعنى فقط لم يوضع للمعنى المطلق حتى نقول استعماله في المقيد بجار إنما وضع لذات المعنى فقط وإثبات الإطلاق بمقدمات الحفة ليس بالواقع ما يقول له أنه يسابه التسوير الثاني نحن يبنيه الناية المنزلية المجال لماذا؟ تسوير الثاني تفسير الثاني في القول القدماء القدماء قالوا على التفسير الثاني المعلم المصلح، لا الم الموضوع له اليا على المصلح هذا لا بس تفسير المعلم، تفسير لصاحب المعلم. ولكن من المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاد في فين الجريد، أنه مجاد في المقيّد، فإن حصر قولهم في التصوير في التصوير يعني شنو؟ بالشرط الشيء يعني بالشرط الأصلاء. طبعا على, على تقدير صحة المنسبة صحة نسبة المجازية يعني على تقدير صحة انهم يقولون سيد اشكاركم القديم هنا سيد اشكاركم في محلية على تقدير ان قولهم القفير الثاني استعمال المطلق في المقيد مجال على تقدير صحة المنسبة لانه هناك احتمال ان هذه المجزنين صحيحة كيف الحال هذه التعبيرات الأربع يعني أو الأقوال من المقدمتين السابقتين فإنه يعرف منهما أولا هذه الردود عند القول الأول باطل ليش باطل نعم أنهم يقولون أن استعمال مجال على تقرير حادثة أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية اعتبارا لا بشرط القسم أقول لنا أطفق بينهما؟ فارقنا أولا فلنا هذا يختلف عن هذا العلاقة بينهما فالعلاقة بين الإنسان والحجر لا بين الإنسان والبشر لان النظر فيها في المهملة على الأول على المهملة مقصور على ذاتها وظاقياتها بخلافه على الثاني إلا بشرط المقتني اذ تلاحظ الماهية مقيسة إلى الغير وبهذا يظهر بطلان القوم الثالث صاحب الكفاية عدم التفرق ثانيا أن الوضع خطبا من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو, بنحو الماهية بما هي هي قول الأول المهملة لأنه لا تجتمع لما هي هي لا تجتمع ملاحظتها مقيسة الى الغير وملاحظتها مقصوره على ذاتها وذاتياتها وبهذا يظهر بطلان القول الاول ثالثا ان لا بشرط, بشرط المقتني قلنا سابقا ليس اعتبارا مستقلا في صدام الثلاثه لا, لا وجود مستقله خارج عن الاعتبارات الثلاثه لأن المفروض أنه لا بشرط المقتن مقتن لها للثلاثة ولا تحقق للمقتن إلا بتحقق أحد أنواعه أحد أفراده الثلاثة فما تقدر إذا استضح هذا فكيف يتصور أن يحكم أن باعتبار الله بشرط المقتن وهو لا من مستقل لك والوضع والوضع حكم والحكم يحتاج الى تصور ولا يمكن تصور الله بشرط مقسني فكيف يحكم به قال فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط مقسني بل لا معنى لهذا على ما